فيها الذهب أصلي ومرجان والماس فيها الذهب أصلي ومرجان والمس من لا مني في حبهم ما عروساس ربي خلق فيها من الناس أجنس فيها الذهب أصلي ومرجان والماس شوفو شوفو I'm